أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم تأليف محمد صالح المنجد بصوت محمد السعدني بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 وأيده بالدلائل البينات والأدلة الواضحات واصطفى له أسمى الصفات البشرية وأكرم المكارم العلية وهداه صراطه المستقيم وحلاه بالخلق العظيم وزانه بالسمت القويم فلا أحد هو أهدى منه سبيلا ولا أحسن منه قيلا ولا اصدق منه لسانا ولا افصح منه بيانا ولا اعذب منه منطقا ولا اطهر منه نفسا ولا انقى منه قلبا ولا اعدل منه حكما ولا اكرم منه خلقا ولا اصفى منه طويه ولا اطهر منه سجيه ولا الين منه عريكة، ولا اكرم منه عطاء ولا أحسن منه بلاء ولم يجعله الله ملكا رسولا ولكن عبدا رسولا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويفرح كما يفرح الناس ويضحك كما يضحكون ويحزن كما يحزنون ويبكي كما يبكون له كامل الصفات البشرية في أتم صورة وأكرم حالة مرضية ولما كان التعرف على كمال سجيته وحسن خلقه ومختلف أحواله من تمام التعرف عليه عبدا رسولا توجه الحديث عن أحواله الكريمه ومواقفه العظيمة ليقتدي به المقتدون ويتاسى به المؤمنون فهذه جملة من أحواله ومواقفه الشريفة صلى الله عليه وسلم جمعت لهذا المقصد النبيل والمرام الجليل وهذه المادة في أصلها مجموعة من الدروس الرمضانية التي ألقيت في بعض مساجد جدة بعد صلاة التراويح تم جمعها وإعادة صياغتها وتحريرها وتوثيقها ليعم النفع بها نسأل الله التوفيق والسداد والقبول